يقول احد العاملين في مراقبه الطرق السريعه فجاه سمعنا صوت ارتطام قوي فاذا سياره مرتطمه بسياره اخرى حادث لا يكاد يوصف شخصان في السياره في حاله خطيره اخرجناهما ووضعناهما ممددين اسرعنا لاخراج صاحب السياره الثانيه فوجدناه فارق ال... فوجدناه قد فارق الحياه عدنا للشخصين فاذا هما في حال الاحتضار حب ذميلي يلقنهما الشهاده ولكن السنتهم ارتفعت بالغناء ارهبني الموقف وكان زميلي على عكسي يعرف احوال الموت اخذ يعيد عليهما الشهاده وهما مستمران في الغناء لا فائده بدا صوت الغناء يخفت شيئا فشيئا سكت الاول وتبعه الثاني فقد الحياه لا حراك يقول لم ارى في حياتي موقفا كهذا حملناهما في السياره قال زميلي لي ان الانسان يختم له اما بخير او شر بحسب ما ان القلب ينشق للقبيح وكم ينام على الحسن يا نفس اي حكم الذي يرضيك في دنيا العسن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العثن أولى بلا سبك الدموع وأن يجلبنا الحسن أولى بلا أولى بنا لقس الكفن أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن فأمامنا سفر بعيد بَادَهُ يَا 30 إِنَّ إِلَى نَارِ الجَحِيمِ أَوْ الْجِنَانِ جِنَانِ عَدٍّ إِنَّ إِلَى نَارِ الجَحِيمِ أَوْ الْجِنَانِ جِنَانِ عَدٍّ إِنَّ إِلَى نَارِ الجَحِيمِ أَوْ الْجِنَانِ ما اله الا نار الجحيم او الجنان الجنان عد اقسمتما هذه الحياه بها المقام او الوقت فلمت لون الخداع لما الزخول على الفتن يكفي مصانعة الرعاية مع التقلب في المحن يكفي مصانعة الرعاية مع التقلب في المحن تبا لهم من معشر الفو معاقره الفتن بينا يدبر للامين اخ الخيانه مقتمنا دبن لهم من معشر الفو معاقره الفتن بينا يدبر للامين اخ الخيانه مقتمنا تَبَّ لِمَن يَتَمَلَّقُونَ وَيَنطَهُونَ عَلَى ذَخًى تَبَّ لَهُمْ فَنَفَاخُهُمْ قَدْ نَطَحَ الوَجْهَ الحَسَن تَبَّ لِمَن يَتَمَلَّقُونَ وَيَنطَهُونَ عَلَى ذَخًى تبا لهم فنفاخهم قد لطخ الوجه الحسن تبى لمن باع الجنان لاجل خضراء الدمن تبى لمن باع الجنان لاجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجلاله لاجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجلاله لاجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس واي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن يا نفس واي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن يا نفس واي حكم الذي يرضيك في دنيا العاصن